اذناده ربه بالوادي المقدس طوىذهب الي في العون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاليه الايه الكبرى فكذب وعصى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 بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها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 وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونَهَم نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا